أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون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 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وأتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر كم من بعث بل الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأذووا في سبيلي وقاتلو وقتلوا لا أكفر عنهم سيئاتهم ولا جنات تجري, تجري من تحت اللهم لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية. زور موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت, دوت, دوت ملامح دوت كوم.